اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكريعتموه واتقوا الله ان الله توب و رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و وجعلناكم شعوبا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 وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَرِدْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْأٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ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 يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمْنُونَ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله مصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف وَالْقُرْآنِ المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم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 في أمر مريج أَفَلَمْ يَضُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزِينَنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْبَتْنَا فِيهَا سُرُتًا وَمَكْرَانِ كُنْ يُعَبْدُ مِنْيبٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيرٌ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 أصحاب الأيكة وقرم تبع كل كذب الرسل فعق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل من في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا سَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُسْمِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ قُرْبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَرٍّ لِلْمُرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضائك فبصرك اليوم عديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيم من عل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله لاه آخر فأرقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ضعيته ولكن كان في غلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِهِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٌ فَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدي فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا في فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَعِيُصْءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 ومن الليل فسبح وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج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 جبار فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد إسم الله الرحمن الرحيم فالذاريات ذر فالحاملات بقرى فالجاريات يسرى المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك كُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُقُوا فِتْنَةَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 وفي أموالهم عق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمرقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماوات رزقكم وما تعبون فو رب السماوات والأرض إنه لحق مثلا ما أن كنتم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قم من كر فرأى إلى أهله فجاء بعجل سمين فقال ربهم إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خير فَقَالُوا لَا تَخَبَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَليمٍ فَأَقْبَلَتِ مَرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوجُ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إنه هو العكيم العليم